أربعة استمع إلى الجمل وانظر إلى الصور وتأمل معانيها يسعى المسلمون والمسلمات بين الصفا والمروة يطوف المسلمون والمسلمات حول الكعبة يقف المسلمون والمسلمات على جبل عرفات يصلي المسلمون والمسلمات في البسجد الحرام أمام الكعبة يقرأ المسلمون والمسلمات القرآن الكريم في المسجد الحرام